بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الديل لواقع والسماء ذات الحبك إنما في قول مختلف يؤفك عنه من أفت قتل القراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتمون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنت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 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دقلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم فراغ إلى أهله فجاء فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها, فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك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 فتولى بمقنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الجم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين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 لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين قبليم من الرسول قبل إلا قالوا ساحر إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوا صوبين بلهم قوم طارون